الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذلهم أجره عند ربهم لهم أجره عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون